وَمِنَ الذيَّنَ قوا إا نَصرَ أَقَذْنَ مِيسَاقَهُم فَنَسُ حَظم مَِّا ذُكِرُوا بِهِ فَأَْرَينَا بَيْنَهُم فَأَْرَيْنَا بَيْنَهُمُ العدَاوَتَ وَالبَوْضُ أَلَ يَومِ القِيَامَ وَسَوفَ يَُبِّئُهُم اللهَّهُ بِمَا كانَوا يَصْنَعون